وَأُصَلِّ وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِينَ مُحَمَّلٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِيَسْتَانِ إِلَيْهُمُ الْدِينَ أما بعد أيها المستمعون هذه هي الحلقة من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهرك الحظ والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قل له ابتق الله أخذته بعزته بالإثن فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مضاة الله والله رعوفه بالإداد في هذه الآية قسم الله تعالى الناس إلى قسمين قسم منافق ملحب كافر يعجب الإنسان قوله, قوله في الحياة الدنيا قسم آخر مؤمن يبيع نفسه لله عز وجل فالأول يقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا من هنا بمعنى بعض يعجبك أي تستحسن قوله في الحياة الدنيا في فصاحته وبلاغته ويأتي ويأتي بكلام يظنه الإنسان حقا وهو باطل ويشهد الله على ما في قلبه يعني أنه ناصح، موافق بشريعة الله وهو ألد الخصام أي أعظمهم خصومة وهو وهذا ينتبق تماما على المنافقين قال الله تبارك وتعالى في وصلهم في سورة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم حل عجب في المقال والهيئة تعجب أجسام أجسامهم رأيها ويسحروا بيانهم سامعا وإذا تولى سعى في الأرض إذا تولى عنك بعد هذا البيان وهذه الفصيح الفصاحة ساعة في الأرض أي مشى مشى حديثاً ليفسد فيها ويهلك الحرف والنصر يفسد فيها في المعاصي والدعوة إليها ويترتب على ذلك أنه يهلك الحرف والنصر فيهلك الحرف. يحلو الجد والقحط من فعله يعني المعاصي يظهر بها الفساد في البر والبحر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر مما تسبب أيد الناس يذيق بعض الذي يعمله لعلهم يرجون ويهلك الناس أيضا وذلك بكفرة الأموان من الحيوان الى الحيوان والاساء لان المعاصي معاصي سبب للأوبئة والقحط والجدب وبهذا تهلك تهلك الأموال وتنقطع السبل قال الله تعالى والله لا يثب فساء إذا كان لا يحب التساد فإنه لا يمكن أن يعدن فيه وإذا قيل له اتق الله يعني أمر بالتقوى شمأز ونفر وانتفخ وأخذته العزة بالإسم والعياذ بالله فأثم فيما في الرد على من أمره بالمعروف واستكبر وعاد وبصر بصر، فلهذا يقول يقول فيه الله عزوجل أخذت العزة بالثمن، وهذا نعاله إلى النار ليضرب الله، ولهذا قال فحسبه جهنم ولا بئس النهاد، حسبه أي كافيه جهنم فلا يصل إلى الجنة، وبيئس النهاد أي بئس النهاد نهاده. أنه سوف يفرش من نار جهنم ورياذ بالله ويخلد فيها أما القسم الثاني فقال الله تعالى ومن الناس من يشفي نفسه اهتغاء من رات الله أن يبيع نفسه طلبا لمن رات الله عز وجل سواء داع نفسه تجاه أعداء الله ورسوله من الكفار حيث يخرج إليهم مجاهدا في سبيل الله فيقتل شهيدا أو باع نفسه بأن رحى براحته وأتعب بدنه في في سبيل الله في طلب العلم في تعليم الخلق في الإحسان إليهم وما أشفى ذلك ويشري بمعنى يبيع، ويشتري بمعنى يأخذ، فالشاري دافع والمشتري آخذ، وعند العانة أن يشري ويشتري بمعنى واحد، وليس كذلك، بل بينهما فرق، كما أن بين البيع والابتياح فرقاً في البائع الدافع والمبتاع الآخر المشتيم، وهذا فرق ينبغي أن يتفطن له الإنسان لئلا يقع في خطأ. فلو قال لك قائل وأقر عندك وقال إني شريت البهيمة. فبما لك له؟ أهو دافع أو أخذ؟ عند العامة أنه أخذ، ولكنها في اللغة العربية شريط البهيمة أي بعتها، وهذا قد تذاب عليه أحكام، فينبغي للإنسان أن يعرف الفرق بين الكلمات بمقتضاء اللغة العربية. وقوله ابتغاء من ذات الله أي ابتغاء رغمه أي طلبه وهذا يعني الإخلاص لله عز وجل والله رؤوف بالعباد أي رحيم بهم قال العلماء والرأفة هي أشد الرحمة وأرقها والمراد بالإبادة هنا جميع الخلق كما قال تعالى وما بكم من نمة فمن الله لك رأفته بالمؤمنين رأفة مستمرة بالدنيا والآخرة، وأما رأفته بغير المؤمنين فهي خاصة بالدنيا وليس لهم نصيب منها في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرفع أن يكون رأفاً بنا في الدنيا والآخرة وأن يوفق لنا ما يحبه الله. وبهذا تنتهي هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.